112. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 113. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 114. وما تنفقون إلا وَمَا وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 110. للفقراء الذين أحصروا في سبيل 119. يطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 115. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اَجِرُهُم مِّن دَربِهِم وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا نَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فاعلموا فاذنوا بحظ من الله ورسوله وان 119. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 110. وإن كان ذو رسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 111. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 112. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 114. وليكتب بينكم كاتب بالعرض 115. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 116. فليكتب وليملل الذي عليه الحق تَسْتَغِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّ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 119. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاع 119. وكاتب ولا شهيد 110. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم